أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الزبر بل الساعة موعد والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم زوقوا ما استسقر كل شيء خلقناه بقدر